سمع سمع سمع سمع من سوريا طلعت ابطال وعم قالوا عنا سلفين قالوا عنا سلفين بس ما قالوا سوريين ردواها قائفيا ردواها قائفيا سمع سمع سوريا بشار باد الشرعية بشار فأد الشرعية. ويا درعا هيد رجالك طلعت في دالي ترابك في دالي تراب الله يلعَن خوانك وما من حطة وضية ما من حطة وضية سفن عسفن عسورية بشارة أد الشرعية بشارة أد الشرعية حارس داء أرض الثوار فيها مرابض الفرسان فيها مرابض الشرقية أيدي الشرقية نعسمنا سورية بالشارد أدي الشرعية بالشارد أدي ونحن بحرست شجعان وخلفتنا كلها قدعان خلفتنا كلها قدعان بدنا نسيطر النظام بهمتنا متن العالية يحيى الاسعد والهرموش نعيمي وكل الحمصية عيمي وكل الحمصية سفنع سفنع سوريا بشار فقد الشرعية بشار فقد الشرعية لقينا يا ام الشاهد بالزغرودة الشامية بالزغرودة الشامية خلي العالم سمع سمع سوريا بشار فأد, بشار فأد الشرعية سمع سمع سوريا بشار خان الوطنية بشار خان الوطنية فتك تسقط يا بشار بأدرت الله الآوية أدرت الله